بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر sunt